ثمانية. استمع إلى الحوار وأعده ثم اقرأه واكتبه في دفترك يا أصدقائي سنذهب إلى العطلة معا إلى أين سنذهب؟ ما رأيكم في الذهاب إلى ريزة؟ فكرة رائعة لأن ريزة مدينة جميلة للتجول في الطبيعة كيف سيكون الجو في الأسبوع المقبل في ريزة؟ الجو سيكون ممطرا في ريزا طوال الأسبوع ان افضل مدينه ريزا ام مدينه اخرى انا افضل مدينه ريزا وانا افضل مدينه ريزا ايضا ستكون عطلتنا مليئه بالمغامرات